имма ва ва ва шумартим эма واجهيج نسلسل دابا جاعد ما تدبينا كاموا من يبارينا من يبارينا شنه الرائي يدلل مدلل What pedestrian mi Gberg bin يا محفوظ يوم وقط يا بو الروح قلبي فرقت السما راحتنا من هو من هو يا امنا يما واحطنا فوقينا ننتظر بل يما واحطنا فوقينا ننتظر بل شن تجينا ما شبتنا عشت يا يما اسألي وما عطوا جواب عندي بيت ما تجاوبيني يا حالينا قلبي الدار احسي ان يصرح نورها يا صو يا غا والحسن يوم ما يجي تنعيش بعذاب يما يما يم احلى زمن يما يما من هو يشفج علاني ندعوا عدو القانينك بنهوي ايش بجعالانا ندعوا عدو القانيننا راحتمنا من هو يا من راحتمنا من هو يا من يما ننتظر فالجن تجينا يما واحدنا فجينا ننتظر فالجن تجينا الله يما لو شفتي وضعنا أربعة تنابسني نور قل لي اخويا نعمة أمنا وين حدارساني حضر درياكو يا الروح المسكدا يوم ما حتينا له دمعه تبعنا تيلو ما تمن يضم ما تمن يضم روحا بات يما حدا قلب يا امتي فقط روحا بات يما حدا قلب من يومنا من يومنا يما شان تجينا يما واحدنا بجينا ننتظر بالشان تجينا يا يما حيدا من ايجانا شفت يا يما وبجينا قاعد يامك اشكي هامك وحدي يا زهر رشتي يا زاهر وفي لاست فرگيتي سن ربتلات عل عهات انا يا زاهر خبري الهاد اشتهيك يدري راحت واستراحت ساعدا الله يذعنا منويه مين يومه قاهرا ساعدا الله يذعنا منويه مين من هرمه راحتكم عند جينا يما واجدنا فجنا انتظر بل تنتجينا قال يا زهوا لم تتشيع البات او ولست على الجونه لما وقا القرب عادك تذكر وصيتي لا يحيي غروني هذا علمتك هو سببرها الذكريات عيشته هون يا طارح هون والله تيلم يا طارح هون والله تيلم عتقا يوم لم لهم صفات دنيا يحزبوا عتقا من هو يم ننتظر في الجن تجينا يوم واحدنا بوكينا ننتظر في الجن ما بوكات فيها حياة شنتي شمعت هل تضاوي طرقت بيدي ظلم يا يوم بومي غابرا خيامي عليها الممار تفعتي الباب هديموها واضي أفعال الطغاد محنونا مرمونا محنونا مرمونا كربلاء يوم من فجعنا يجري دمنا ويا دمعنا كربلاء يوم من فجعنا يجري دمنا ويا دمعنا من هو يا من هو يا اشتركوا في القناة